الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحج منارة التوحيد الكبرى وعلامة الإيمان والتربية العظمة هدم به شعائر الجاهلية والوثنية وأقام به الملة الإبراهيمية الحنفية وأقام به الملة الإبراهيمية الحنفية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 يزجره عن السيئات ويقربه إلى الطاعات والصالحات ويملأه بالإخبات والخشية والإنابة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب حجاج بيت الله الحرام أمّة الإسلام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 فإنكم قد قدمتم على الرب العظيم عفواً وغفراناً الكثير البر والإكرام الواسع الرحمة والفضل والإحسان وأنتم وفدو الله وضيوفه وزواره فأكرم بكم وافدين وزواراً وأضيافة وأنعم به سبحانه رب كريم يجاز الحسنة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 فوالله الذي لا إله غيره إنه خير لكم من الدنيا وما فيها وأزكى لكم من حظوظها ولذاتها وزخارفها والتسكُب دموع الفرح والابتهاج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حجف لم يرثث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه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 وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناهُ حجاج بيت الله الحرام إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل والنعمات بتداً وانتهاءً إيجاداً وتوفيقاً وإمداداً فهو الذي حرك قلوبكم شوقاً وحباً إلى الحج والمشاعر المقدسة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 وإشراقة يقينك وإيمانك وسببا لفتح لفتح أبواب الهدایة لك كما قال سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هداه وقال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كل ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هو الغفور الرحيم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 وتقوية تماهات فكرية ومذهبية وإثارة نعرات طائفية حزبية في وقت في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى اجتماع الكلمة وتوحد وتوحد الصفوف ونبذ الخلافات والنزاعات لا أن يكون البعض وقودا وحطبا يزيد النار حريقا وإشتعالا. ليخدم ليخدمت الأعداء وخططهم ضد عقائد المسلمين وسُنَّة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم التي تربى عليها المسلمون منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم ونادا بها كل علماء السلف الراسخين إلى يومنا هذا إن اجتماع المسلمين يا أمة الإسلام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 اللهم انصر إخوانا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه